إذ رأنا رم فقال لأهلهم كثو إني أنست نار إني أنست نار اللعلي آتيكم منها بقبس أو أجد عل نار هدا فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوَأٰ وَأَنَا خَتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى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 قال ربنا إننا نخاف أي أن يفرض علينا أو أي يضغّط قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إن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 قال أتيتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى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 فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحيهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى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 إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُغَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم في جذع نخل ولا تعلم أن أينا أشد عذاب وأبقى قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البيانات والذي فضرنا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 ب ربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبطاء إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا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 ولقد أوحينا إلى موسى أن أرسل بعباده فضل بل لهم طريق في البحر يبسل لا تخاف دركو ولا تخشى فأتبعهم في العون بجنوده فغشياهم من اليمن مما غشياهم وأضل في العون قومه وما هدى يا بني إسرائيل لقد أنجيناكم من عدويكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطوف فيه فيحل عليكم غضب وَمَن يَحْلِلَ عَلَيْهِ غَضَبٌ فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ أَهْتَدَى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 إِلَّا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ الْقَسَامِرِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَـهُكُمْ وَإِلَـهُ مُوسَى فَنَسِيَ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 قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه ونظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليوم من أسفاء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 وكذلك انزل الله قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني علما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 فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تغمأ فيها ولا تضحى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 ثمّ جتباه ربّه فتاب عليه وهدى قاله بضامنها جميع بعضكم لبعض عدو فَإِمَّا يَأْتِينَكُمْ مِنِّهُ دَهْ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى